أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُطْمَعُونَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَّأُنَا عَلَيْهِمْ أَمْ نَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ وَخَشِيَ ٱللَّهُ من نَمِنْ وَنِيل فَبَشِّرْهُم بِمَا فَيْنَ هُمْ فِي إِيمَانٍ مِنِّي ۚ قَدْ جِبْلَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ فعززنا فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسل قَالُوا إِنَّمَا فَعَلْنَا وَعْدَ رَبِّنَا وَأَمَرَنَا بِهِ فَاتَّبَعْنَاهُ ۚ قَالَ قُلْ إِنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ق زَ وَحم مِ شيءَي أَنتُم إ إن أَ تُم إَّ تَكب ق رَربون يَعلَم إائِلَ ما علينا الا البلاء المبين قولوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنكوا لنا رجما منكم وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بل أنتم قوم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 آمِين فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَأْنَرُونَ مِنِّي دُونِي أَنِ احْكَنِي يُرِيدُ نَرْوَحَ مَنْ بِذُرّ لِلَّهُ دُونِي عَنِّي شَبَعَ عَنْ <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليدا قوم يعلمون Bima agfara nii rabbi Wajajalani minal mukhrami Wama anzalna ala qawmih Min ba'di Min Min وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه innilla illaka anubiyastanjin alam yaraw la yarji'un wa in جم دَنظُرُون وَآيَةٌ لَم الأرضُ مَتَةُ حييه أَحن وَخوُ جنا مِنهَابَ فَمِن يَ يَرُون وَجَنا فيه اتيم منا خيلوا واعنا واعنا بن وفجرنا فيها من العمران ليا من تمره وما عملت ايديهم افلا ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر من ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الأرجون القليل للشمس ينبغي لها أن تذرك القمر ولن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 يَكَبُ وَإِن شَُْر قَم فَل صَر خَلَم وَلُم يم قَبُ إَِّا رَحمَةَم مِنن وَمَتَعَن إلَ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 وهم وهم يخصمون فلا يستغني عن التوسيه ولا ولا الى اهلهم يرجعون ونذ في قافص صور فابراهم من الاجداد قُلْ نُرْسَلُونَ إِنْ كُنْتَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ fali yawma latul la nafsu shay'a wa la tunjinna illa wa la tunjinna illa ma kuntum تِنْ يَوْمًا فِيهِ شُغُلٌ فَاكِنُونَ هُم ilaikum ya bani adama allat ta'budu <تصفيق> لَقَدْ أَضَلَّ عَنْكُمْ جِبِلَّ لَّكَمْ كَثِيرًا أَوَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء علماء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا دنيا ولا يرجعون ومن عني لننكهه بالخلق افلا يا تيرون وانا ان الله الشعر وما ينذل ان هو انا ذكر ومقران مؤمن ليوم qawlu <tuhun>, 'alan-kafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina mimma 'amilat aydina وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْخُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٍ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَخَذُوا مِنْ innallahi anihartan la'annahum yunsarun la yastati'una nasrun wa hum lahum jundun muhdharun fala yahzunkum a'lam ma yusruruna wa ma yu'linu tawalan yara inna al-khalaqana min nutfatin والضارم بالغنا مرتلًا والذي خلق قولًا من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 aisalladhi khalaqas samawaati wal arda biqadirin ala ما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل يَا دِينِ مَلَكُ تُمْ كُلِ الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لله رب Ar-Rahman Ar-Rahim Maaliki Yawmid-Din Iyyaka na'budu wa nasta'in وبعليه ولا هونني صدق الله المنن <العظيم> <صدق الله>